ولا تكونوا كالذين نقضوا غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا بنكم تتخذون ايمانكم دخلا بنكم ان تكون امه هي اربا من أمة إنما 117. ولنبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 118. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون.